ذالكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذالكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار, الأبصار, وهو, الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو القيفُ الخبيد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 وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم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 إلى ربهم مرجعون فينبئهم بما كانوا يعملون كذلك زينا لكل أمة اقسم بالله جهدا ايمانهم لان جاءتهم ايه لا يؤمنون بها اقسم بالله جهدا ايمانهم لان جاءتهم ايه قل انما الايات عند الله إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ولا يشعركم أن ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في يقوق <تصفيق> يعني ام يا